جرب جرب جرب جرب, جرب جرب جرب جرب جرب أن تضع نفسك مكان لاعب كرة لحظة الدخول إلى أرض الملعب سبعون ألف متفرج يهتفون باسمك لساعة ونصف أو أكثر يتمنون لك الفوز الساحق ولكن حقيقة تلست في الملعب كما أن السبعين ألفا ليسوا متفرجين وليس الهتاف باسمك مجردا ولا خلال مدة ساعة ونصف فقط قال عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يعود مسلما ودوة إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي وإن عاده عشية صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح جرب أن تعود مريضا اليوم وتذكر السبعين ألفا جرب جرب جرب, جرب.